أني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم فاضقين. وَمَنْ أَظَلَّ مِنْ مَنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إذ كن قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة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 اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة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 في لك ما أتعذاني أن أخرج وقد قالت القرون من قبل وهما يستغيثان الله وإلك آمن. وهما يستغيثان الله وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا تطير الأولين ولا أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاترين ولكل درجات مما عملوا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 بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه فقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله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 ناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفِيدة فما أغنَى عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أغنَى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفِيدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون.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 وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موتى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم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 وَلَمْ يَرَوَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ نَبِيَّ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحِيَّ الْمَوْتَاءِ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلار فهل يهلك إلا القوم الفاتقون